أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تزيل العزيز الرحيم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 قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرحون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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدهون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيئون ولا يرجعون ومن عمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين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 إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتظرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين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 وأنصلناه إلى مئة ألف أو يزيدون